Sayfa 63, ayet 109. 109. Velillahi ma fis semawati وَمَا ma fil ard ve ila llahi turca'ul umur. Velillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve ila llahi turca'ul umur. Velillahi ma fis semawati ve ma fil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 قلتم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله قلتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قلتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله قلتم خيرة أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله قلتم خَيْرَ أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله قلتم خَيْرَ أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قلتم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله قلتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله قلتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن بالله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 Kultum khayra ummetin ukhricetlin nasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkeri ve tu'minuna billah. Kultum khayra ummetin ukhricetlin nasi te'muruna bil ma'rufi anil tu'minuna billah. 109-110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 kuntum khayra ummetin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil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 mu'minun ve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 لي يضروكم إلا أذا وإي يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون لي يضروكم إلا أذا وإي يقاتلكم يولكم الأدبار لا ينصرون لي يضروكم إلا أذا وإي يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون لي يضروكم وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إلا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لن يضركم إلا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون لي يضروكم إلا أذا وإي يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون لي يضروكم إلا أذا وإي يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون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 ''Len yadurrukum illa eza ve in yukatilukum yuvallukumul adbâre لا la yunsarûn'' ''Len yadurrukum illa eza ve in yukatilukum yuvallukumul adbâre thumme 110-111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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون. يزنيك يا. قربت عليهم ذلة أينما ثقفوا إلا بحبيل من الله وحبيل من الناس. قربت عليهم ذلة أينما ثقفوا إِلَّا إلا بحبيل من الله وحبيل من الناس.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 ''Duribete aleyhimu'l-zillatu aynama thukifu illa bihabirin minallahi الله habirin minen nas.'' 111-112 ''Len yadurukum illa eza ve in yukatilukum yuvallukum ul-edbâre la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 ضربت عليهم الذله 112b وباء <gülüyor> بغضب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 الله وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب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 وضربت عليهم 112a 112b ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنا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 ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبر من الله وحبر من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبر من الله وحبر من الناس وباءوا بغضب الله وضربت الله 112c ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. بأنهم الله الأنبياء بغير حق.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 ذانك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق ذانك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق بأنهم بآيات الله الأنبياء بغير حق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 الله الله الله 112b 112c وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وباءوا بغضب مِنَ الله وضربت عَلَيْهِمُ المسكنة ذانك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذانك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق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 ذانك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ابي غير حق 112 ذلك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 <gülüyor> 112c, 112d. Dânik bîmaʿṣū ve kânû <gülüyor> yâtđûn. Dânik bîmaʿṣū ve kânû yâtđûn. Dânik bîn-nâm kânû yâkfrûn bî ayâtî ve yâqûtûn l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 ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Yüz on üç ليسوا سوا من أهل الكتاب أمّة قائمة يترن آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سوا أهل الكتاب أمّة قائمة يترن آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون ليسوا سوا من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون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 Leysû sevâââ min ahlil kitâbi ummetun qâimetun yetlûne âyâti allâhi ânâ el-leyli ve hum yâsgudûn. 112'de 113 Dâneke bima asav ve kânû yâ'tedûn.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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين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 يؤمنون بالله واليوم yewmil âkhiri ve yâ'murûne عن ma'rufi ve في anil munkeri من الصالحين يؤمنون بالله واليوم ula'ike minassâlihîn. بالمعروف billâhi عن yewmil âkhiri في yâ'murûne bil من الصالحين yenhavun üç, dört.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 لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ وَهُمْ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 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ 114 115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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ ve وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ 115 116 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفِرَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هو عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 İnnâllezîne keferûlen tûgniye anhum amvâluhum ve lâ avlâduhum minallâhi şey'â. Ve mâ yef'alû min khayrin felen yukferûhû ve lâhu alîmun bilmuttakîn. İnnâllezîne keferûlen tûgniye anhum amvâluhum ve lâ avlâduhum minallâhi Sayfa 63 Toplu Halde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 ذانك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذانك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور